أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحرقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون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 فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصوية جعين إن هذا لهو حق اليقين فصدق باسم ربك العظيم أعوذ بالله الشرد بسم الله الرحمن الرحيم سورة الواقعان كسر الجريء وحمر يني عادة ضوأة هي الشنات قال سبحانه ألقوا رجليه فراء قسم واندارن لا دستي نفيده ماهو دارم ها يردهم هاي, هاي. سر الله فراء قسم واندارن في الواقع إنه جيومي ستكه مكان لعوران كدامي بتكون مره كد عام أو مره يتجان وهاكر الأوفس سر أي فراء قسم واندارن najmi la waqta luqada carabiga lagu dhaawaxaa la qaybiyeeyo oo aan isku mar laba dhanaadaynta ruuha marba bishii la kaantaa dheh li yuha wadahay najmi marka quraanka sadexdaanka sare muddo لو تعلمون هددوا قالنا خدان عاليم وين إلهي وينابع عرفت سبحانه وتعالى مخلوق إنسان وينه على القرآن كيان كلام مخلوق عاصد هدك عاصد إياه دعتان قاضية منازش هذا مولاي كل عارف تعالى وشو وينه هو دا. دار تاسيل قصصه ولو تعلموا عظيم ودار هددوا قالنا إله حدان وينه إلهي وينابع دارته ويسمعنا وين وين وين عبت وتعالى واتجوابتي إنه بار سبحانه وتعالى yaar fi jiwaa celi way inno quraan kan وقرآن quraanu quraan weli kariim oo sharaf badan wa quraan isaguna kariimaha ruux kasta oo ku calan qoro oo bartana karaamaynayo ilaahay oo safay adun iyo aakhira oo ka كتابك اسمك نونين لا يليريه لا يمسو كتابك مت أتصنعه شرخنا أدم بيلغيه ليريه والله الله محبك كتابك اسمه فسرين بعدهم كوفسرين قيد توضي نواف كان هذا عن هاي السنة يمسحه أفن لا يمسو كتابك مت أتصان إلا مسلمان كتابك ما تعلون كر الكتاب كوي غلون طائلين هو لا يمسه ما تابتان إلا المطهرون أقوى الطهريين موجين تنزل كتاب يسود من رب العالمين إلى الجسد الجيوم إلى عالم كرده جوه أيا حج سالجسود الجيوم هذا الفسيود أفهم بهذا الحديث ما كان ككان أنتم إذنكم مطيعون البيان ما القرآن كأنه سبحانه وتعالى ذات كذا وقت كذا جو لو بيني الكتاب أي رب الله يا سبحانه ويروا قصة بيني فسرب فسرب بن عبد الله لكن عبد الله بن عباس متهين مكذبون القرآن كذكناها ميدين هذا ميدين وحاله لحظة حال قال عرب كنس لسوعينون عرب كان عم البائر كان وحده كم مغلا بعدين كيسنا كل كجوا هذا مرفق وقولوا يا يوسف لكن هلك مفقود فسرب بهذا الحديث مين أنتم متهينون ayn wasayn ta ka felle muutee noona miyad faytayn sanu kitabka kana miya ilaaha wax bood mooyoo ilaahi kalaamti siyaal subhana wa taa wa taj'aluna makkay leelaysan fisqakum shukri rizqina annakum biinkut kugimay baynaysa ilaahi arzaq bi uunsiye miyad ka dhigteenad baynisan baaleeyo ilaahi mushkurana ku caawidayna ku galane waxaan lagu weeraadiyay oo roobku noogu day markay xidgaa iyo deerku xidgaa iyo dayta aysan aqdeen oo hada dadka faaliyo xidka oo ka reeyo hay'adahan haday dirirka iyo dayxu haweenka noocaas ah isla شكر شكره رزقكم أرجع قد إله الإنسياء الرب كأي خيرات كأي وع إله الإنسياء ميت كد شكر جيسي أنكم بإمك تكذينه بينيسمو ماشتكشوا إله سبحانه وتعالى أرجع قد الإنسي بينيسمو هي نعم الله إله فلو لا إذا باقف فهلا إذا واختي باقف نفته إجارته ألف القوم مركي سجارتكم قريعا لا تكالد جوجو تنايني وقت أي نفط كبه عيسو هلك عيتاعن توه خوخ لا غفت كسعة توه ونحن من دون هاي إليه روحه مختارة شو القصة حضر نفط كبه عيسو منكم إلينك حقنا لا تكالد جوجو ولا كلها تفسون لكننا معركتهم معركة إيسان فبسمهنا وتعال ملاقيتي معركة أو حاله بقصة الله مرايك في النفط كقائد سنة، لو يقول لك دكتور أوقع النفط كقائد يو، سار بشرجه هدول آخر يو عن فصق، يضربون وجههم وأدبهم وفسرة المحاد قصة المرين، ونحن أقرب إليه، كالقصة حاضري عن النفط كبقي سو، النجا إذن كلوا منكم حجي نورا كلها تفسرون النواة ركتان، فلو لأنكن تمهداتين، غير مدينين قوال حساب يا غيرك addi عن leegan xisaabeyn badda xisaabta diidanow taljicuna nafta mad celiisaar oo ruuxa ay ka baxayso ku celiisan in kunu wada tii sadaqina qorn sheegay abayfun tiinta in la socdo hin hay oo nara xisaab hin hay oo qiyaama iyo majirto ee bacti ala gii subhanahu wa ta'ala lag taagantiin oo duushisantiin oo jicishin اذ اكتينا وغضعا مركه هدايتان كل حسابي عيدان هين مر روحك عدا حسابك اسكي عين كتا حد الاله دي دي كتا سبحان الله وتعال الا واجدين تنودينا صوب دح ماي رساي ماي حد الاله ما ديدان الروح او الاله نفسي سيو دو ايدينكو قبطان نفته ما سكو كنت غير حسابي غير فدات دين ترجعونها الاكثر ان تهين اي ذع نفتي ما نفتي سعي رسان نفطه ما العرسان ان كنتم صادقين هذا ظن شيء رسان فما إن كان ما روحي لو سوخا عليك اي نفتي اي كبخلت اي لو خلين سبحانه وتعالى كو الرؤيا الساس اول كده انقصوا مره و كنت الازواج ثلاثه الى 12 فيا الكنا بس كنون سنفي ادك هي هاين سابقين ايو اصحاب اليمين ايو اصحاب الشمال و رب سبحانه وتعالى كور رمي يروه مركل أن تبدأ صباحا منذ بحاء فما كان من قيظ يقول رسيه فضله قبلنا إذا إلهي لودويه الصادقين فهذا خير قولن وهو مرير جرتج ومن وليه الله غفر مريم كور رب كان حدوده حاسية روحه نفس تكبر حظي إن التي سيلعنه حدوده من المقربين كإلهي لودويه ذكر درجه وصره سير مال سرجه إلهي يا سابقين فهي خير في أهر مري الجرين ونالغهر مري الجرين ماشي خير أهر لن هدو الروحة سكمدها فرهو لولاهي روحن نحرس فرح راحو أي ولهي فرهو روحن فرحن فرحو لولاهي استراحة الدون يقلبك سوى كرحي فرح الولاهي. السبب الروس يدون كويان كده بثان ونفط كدهان أي ملاقفة البشارين يساوي سان صامرين رسول كان يدعى عبي صلى الله عليه وسلم أي تحرق طيب هذا الجسد طيب يتهز إلى جنة وروح وريحان ورب غير غضبان ساسي كل يدعى رسول صلى الله عليه وسلم كان ظاهر كأن نريفتها جسد كان نريفتها كل حجلتها صبح جنة إلهية صبح إلهي am ku calaysna soo bax roo wariixaan soo bax farxad ba ka horay naharis ba ka horay rahis iyo qahrri dunkan ila waaq tacad dunkani waa dhig dadka oo haloo awoore inay dhig ku dhaxjeeyaan anta wala dibey hey dad dadka saasaha waa dadka يا الله كم ركب يوم روحة إلهي سبحانه مرك هو هو الدنيا الله من ساويه نحريس إيه نحاحدي إيوه قبل أقرب الله من سا سووري الدنيا أو كفن إله الله كان أبو كانس ما كان كن الله كم آل فيس سار سوق شعير كفن بصنام الله يوصل دريب الله بشعارين أيه وحص إلى نويد جلو مرك هذو روح سيهادت فيه waa laysu magarradeen taabduu ha ilaa in dhawo kor darajada uu jirta faroof baan u soo na raaxaa usuqnaatay naxaris baan usuqnaatay waa loo keenaya mariyada aqoon qurxon caad jarnada loo keenay aya loo keenaya oo saad inaga aan ugu shubno waxa uu doon saas qala loo amal xoraa looga qayminay calaagsan asaguna jannada galay laakiin kuwaas ma gaari karo aad bay u sarreeyaan kuwaas laakiin waa jannada oo asxaabta yemiin aanayno jannada galay ama baraw hadu asxaabta yemiin ka mid ah ruuxan lagu soo xaday dhantay fa salaamun lak faa yuqalu ha lugdhaaya عند ح rumah فتى الله يقولQue انهR' BUTarda' اعتباب السلام فىهم قالوا مرايطة ما اخبرها لا تهاوmann اصافيرو السلام الله كأنبا کريا areas Chris ho nobasana والثنبج الشيء والأدونك Scott santa ca'we of shana jk could Assanore Yoaka up market kaw far my wifeicias من الصعب اليمين Golden وستقدت كان حلق كامضة من المكدبين هو اله والى كتاب podcast رسول الله بسم الله ضالقة الاسعب substantial wa shaydaanka raacsana haduu ruuxaas lagu soo xabireeyo yahay faarisiin martiqaad baa soo naatay min xamiin biyeko oo baa lagu martiqaalayaa baa ismaalaha wa taa biyeko oo markii intaas oo meter ay ku soo jiraan wajigu yari soo soo gorbayay biyanu xasaa lagu martiqaalayaa loo dhibaya baa ismaalaha wa taa fannuun baa soo ونزع لي أن هذا القرآن <سؤال> كان صلى الله <سؤال> عليه وسلم لأنه يساوه أهل الحق وليقيني وحقه الله هو بوله وحقه يقينه هذا كتاب يقول لك أن يكون هناك شيئا وحن الذي يقينه هذا الناس من قنيان صدح قرائنا من قنيان وحق يقينه وهو بالله فصبح نبي الله عنه يرعى مسلمك هو بسم ربك ربك ربك عمج عيسى ربك العظيم إلهه وين مجعيسى نزه سبحان الله باتن سورة الحديب والسورة المدنية هول سورة المدنية كسرت دليل بأي قامته هاي وأحكمته كهد لله صبح لله صبحوا يمكن أقوى زعاع أي علماء كم غان وعمك بعيدها صبحها وحان الزهاء لله وحان الزهاء لله, لله إلهي إله. ما في السماوات مخلوق السماض والارض المخلوق بلكر وهو إله العزيز الحكيم وكسفرا إسكالود له ولله من ملك السماوات sawaa kamiltu boodo la ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqqa samaa'a kanaa waddii yellehda kaska raysaba ilaahay ba markeyo iyo waxa ku dhaxnoor wal ardi dhulanka muntu go la ilaahay ba la yidhi isaga oo fnooray booyunti isaga oo xadire wuu ilaahay cala kulishayn shay ka staqadin wu awula لوو غارتو مخلوق <تصفيق> قيس سما راسالو غاراي ادل كاسالو غاراي عجائب تيسي مخلوق <تصفيق> قيس اي ايات قيس مغلا لا تجريقون هو اين دو اين قوبين ادونتو اخر لا ارك دونا لكن ادونك لمار وا كان وح كقرسون اي وي وح يو وهو بكل شيء عالم الله سبحانه وتعالى شيء والبا علم هو يو كان صلى الله عليه وسلم أنت يوم الصغيس وكوري وعلي الجري اللهم رب السماء والصدع ورب العرض ورب العرش الكريم ربنا ورب كل شيء الفارق الحبي والنور منزل التوراة والإنجين والفرقان أعذ بك من كل لكل ذي شر أنت آخر بالنسيات اللهم أنت لوله نجح لشاهدك وكأس اللهم أنت لوله فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس حوقك شيء wa antabadin kareesiduna kashay iqdaan deenina wa qirini min faqri wa rusulku du'ay sanje marku saaxan iyo islaam muslimiisa ku soo dawanu marka allaah subhanahu wa ta'ala sifaat kaas kus kalee wuu al-awalu wa qahra wa فليس بعدك الشيء وحكا عدم مبعين يمر فليس فوقك الشيء أيها الله رسول الله صلى الله والبادل فليس دونك الشيء وحكا هو أصمري يمرك وحكا إلهي سبحانه وتعالى أسجارين علم جيسو وكوه أصمري يمرك وهو بكل شيء عالي إلهي وحكا كم شيء والبعلم الأولى وحكا قرصون أسجرون هو إلهي الذي وامدك خلق سماوات أبوري والارض وكبرولك أبوري في ستة في أيام نحم الموت بذيهد بقوة في مستوى إلهي وقوة كالي على العرش استواء يليق بالجلال استواء يساوي عنه إلهي عرش ليساوي واجبه تساين الله رميو هي عالم إلهي ووجي ما يليجي واحد قرية في الأرض واحد بلوكا قرية يوجد ضرد انطيع اهو حباد مطر اهو واحد بلوكا قرية ويوجد إلهي سبحانه وتعالى وما يخرج منها واحد كصوى البحر ايوه نباطك اهو وكا أحد تنجية sí between us and us why Godと create theune of us between us and the virginaju meng heraus oh the nun oh the nun the earth him if you genau and the son and the nun the sun over the waters zaten one if you come He's with them and if you can grow Adam and he has إلا يوقو مغلي ياو إلا يوقو سبحانه وتعالى والله وإلهي بما تعملون بصير إلا يوحى عط سمايا سان لو إلا له إلهي من قص مواض سماوات كسلب ملك جوذر والارض الأول كسلب ملك جو ملك وإلى الله رب حجس ترجع الأمور أمورا نلوعين يوم أدنك أمور تيسار إله حجس عالي سو يرجو إلا يوقريه الليل وقريه في النهار مالك الله يسوع مركز مالك بلنا مرقزرين كنا يعني ويريج المرنوق جلي عن ما في الليل هذين كنا حجينا ياهو هذين كا مركيا لنا ما ما نكا جينا هذين كابانك وهو إلهي إله عليم وأولياء إذا تسدروا واحد الله ذي إن كل جراؤه وإن كل جر السدورة إله وأولياء آمنوا بالله إله الرمل ورسوله رسول كسر الرمل وأنفقوا بحية مما جعلكم مما وحي وحكى بحية جعلكم إله ولم كي على مستقر فينك فيه قواؤه نائبوه يا وحنا إلها يس ميسكلي كيس الله حقيقي صيالي الله إنك إله يس مروا هاجر لا صار بشيء وعلى جوين مبكث سديح على وثيق مد جرو إلهي سبحانه وتعالى ووحم كسيم عمل نحل عمل عدو كسبو إلهي سبحانه وتعالى وحم كسيم أو وقاب ونا وإله يحمص مركع له سبحانه وتعالى يس يحقب إلهي سبحانه وتعالى خليف بجتيم إلهي بعد فرئي صلى الله عليه وسلم قبال الصلاة والله يراني واتكتا جيسان مركزي الإلهي يقولون واتنان وحل ينسي وحكى الضحية سبحانه وتعالى إلهي أسر كيستي إسكاله آمنوا بالله رماية ورسوليه وأنفقوا بضحية مما ويهي حجيس وحكى الضحية التبعيب يوي برد ضحية إيوح بحية مما كي حجيس جعلك الأولاء الانكية ومالك المستخلة فينك وخليف يوها فيه وقعد خليفك إله إلهي ائني النائدين نقضوا او اي هي او سانوا مامورين مامور واه واه كدخيه الله سبحانه وتعالى فالذين امر هو الهي ان نرجى الى كتاب كرميه او منكم انكم أو او وانفقوا ما انسيننا واه كدخيه اللهم وحيلين اجر كبير اجر وين بيريهم الله سبحانه وتعالى واه وين وينكه كوشاغاي داوا عاد يادن سو الهي الولاي والاي الكزي والاي كا قادن رب سبحانه وتعالى وكله المركز وح كبر إلهي سبحانه وتعالى وحق الصين وحوله الدوم كي آخر اللوظ وحى وح كبر حسينا كايرام ما هي وسير بضنا يا إلهي سبحانه وتعالى وقو الصيحة كح على رين عيو أذق دنيك هذا ما لك وما لكم محايدم كل بعيو سبحانه وتعالى لا تؤمنون بالله إلهي أنذر من والرسول والحال الرسول يدعوكم أدين يا رجيمان كي نقيارك والمحر إلهي أفرمي الله يدينا سوى رسولك إنتا إديه ياري وعليه سبحانه وتعالى إيمانك إديه ياري والرسول يدعوكم إديه ياري يتؤمنون بربكم سدد ربي يؤمنون وقد أخذ إلهي وقع ميثاقكم بلن بوهرين كاقرين ورم إلهي بلن, بلن, بلن كاقع له بربكم بما استلمتوا بلن كاسو إلهي كاقع له سوى ربي الله أنتو وحي آدم كفر عمل بلن السكان أي عرم الله سبحانه و محاد إلهي أفرمين اللي أدنوا إذن ديد دي إيمانك استوى رسول إذن كي يرى إيمان بو سبحانه وتعالى وقد أخذ استوى قال إلهي ميثاقكم بلن كي إن كنت مؤمن هدد إلهي رمي سنتين بلن بإلهي إذن لك قريب هو إلهي قال لغامك ينزل السودجية على عبده الدون فيسة دو شيسة آيات آيات بينات على العبد أي إلهي كسوا الدجية ليخرجكم إلهي مبئو السودجي ليخرجكم سو إذن كسر إلهي من الظلمات مدوك سوء إذن كسر إلى نورين إذن كسر جاهلك سوء إذن كسر معاصر سوء إذن كسر إيمانك ويهي النورك سوء إذن كسر علمك سوء إذن كسر أيها ربي سبحانه وتعالى آياته يذن كسر دي وآيات القرآن وعادة وعاد وواضحة ومعنى هو وأعادية والفضل وعادة, وعادة وإلهة الفدرية وربي دين سوء إذن كسر وجدون حيثة ليخرجكم سوء إلهي إذن كبح بحيو إذن كسر من الظلمات الم jaalibu wa mugdoy dul migwa mugdoy ma aasi wa mugd san diyalka النور ka saaro ila noori iimanka idan ku saaro cilmiga idan ku saaro iimanka wa nooro cilmigu wa nooro dawka iimantay saaba lagu helo wa inna allah ilaahi bikum ilinka la rauf wa milayanto itan balan rahim wa inna xaisbillaahi wa into itan balay ilaahi subhanahu wa ta'ala xaissta wa inna xaisana رب سبحانه وتعالى شر كإني لن أعيه واحد بيدين عدة كتاب بيدين سيد رسول بيدين صادر دم بيمرك على الجشان بعد أن كنا في هذا طوتك ننسى دويا دم بيدين وقال دم بيمرك همذو أي رب الغوقة الماي هذا إلي دفتك وقتنا عجل بعو الغوقة حمام بروها سميء موص الصالين إلي دفتك عجل بالوقة خير بضاني موص الصالين عجل بالوقة وسمايه ثمن بقر إلا تدا بقر إلا كبله مولاه الله وحص النعيم ولا فو فرجل وما لكم محايدم كل عيوب الله تنفقوا أيضا وحُبِّحِن في سبيله إلى ذرتي إلى ذرتي محايد وحُبِّحِن لادي بعلي سمعنا وتعالى لا يعاد دورا وعلي بالله ورسوله وأنفق ما جعلك مستخلفا مركي إلينك وإلهك ور واكر محايدم كل عيوب الله سبحانه وتعالى محايد وحُبِّحِن لادي يا وح مركو وليسي. يا إلين كذن يا وعده حسان عن وحيدن وحديث كوب باناي ثلاثةً أقسموا عليهم وحديثكم حديثا تحفظوه حديث امام الترمذي حسن صحيح من رسول كريم او قد بارت ما ناقص مال من صدقه روح مركسته او صدقه بخي الى مالك وبركه مالك وبدنه مالك وحالوبه عليك اديكا لغا ماي صدقه تدفع القديع وتدفع ميتة السوق حتى سو رسول في حديثه صحيحه الى سبحانه وتعالى خاتمه الروح كايراياو تدفع ميته الصوت في القضيه مركه على سبحانه وتعالى وما لكم من حائر في دعاء الله تنفق في سليله الى يدتي من هو بين الله ولي والحال لله الاه سبحانه واه امره ما في السماء السماء خلقها والارض وخا عادت كتغيس ايي با دخل الى امرك هلان لا الى انو الدنيا لا اودن ايي با دحيس انا وتا او اسكن حضنا أي أي صومر توخت أيضا حبض كله هنا لأن هاي سليم ما دياي درتي وحبه ولاي درتي وحبها سام الله سبحانه وتعالى وإله ومع اللهكم الله تنفقوا في السويب إله محاب إلهي درتي وحبه للآبين والحال إلهي إلهي إله أولاهي من راس صماء واس صماء قد نحل قواد والارض واحد صماء كجة, كجة. إلهي بسم الله وتعالى اسقروا ونحلوا يوم لا يستوي ولاي مس إنه منكم حقين منفروض أنفقوا بضيع من قبل الفتح ما على فرنين حالاد ادق او شدد او وكاد بدك باهين ادق باه ما كان ما قفته كده فزاعات كيه مالك يا خيك لا هذا ادق او ابارتي جيرته او سائر بارته جيروه او باهين جيرته او مساكنته بدنيه او عاد وخ لوغو باهينيه بي فلوه بين الصاوي الارض بيسود اد هو سري يروح حالاده اد واحكوب بييوا لا يستوي مثل منكم حاجينا سحواله مره من روحي ان فاقب بخي من قبل فاقسي صر الشد مككار وقاتل بدالمه ورائك فضح الكهر او حدانا وخ بخي لا عدم من الذين كوي كدرجه جوين ان فاقو من بعد فضح كد وقاتل من بعد فضح كدب وقلنا لكن هو كسو مؤمنا وعبد الله حسنا باليك كي واحد قده قال له يا كن ذبح كبده يا ذبح كبده قال له كلا وعد الله في السماء إلهي وقُبلن قارئ هذا الرحموم يهين إنه جنّ جيرنا يهود والله بنا ستعملون الخبيث فغضب صغيرنا إلهي وعبيه سبحانه وتعالى من وكذا كسر الذي كسر يقرض الله إلهي أماهنا يا قردا حسنا ولله سبحانه وتعالى بوقلاه وحياه ماهي وإلهي وينع وح وهو البلاه إلهي وحلاه إلهي النفطي سمركوا بحنا يأي رالي تهي لأسقصد قو ولا رالي لكينا دا وحا كفه اللي بغان وكفه عن روحان تصميني سوى الراليك اوهولا يا مرك ريكو سيادة قصينا يا وحكينا يا وار يا سوى بمالوه برسوغي كسد يال راساوه بحيا وصرعيو مركا قال له هي من دا الذي كيبا يغرض الله الهي اما هنا قردا حسنا اما هو ناكسنو وهو حرارة وهدنا او راليكي هايو النفطي أوف يدافع الله يقول الله الله له الروح إلهي ما هي وله وياه أجر كريم أجر آدي آد ونكسن والجنة والرحيم جنوب ما هي والرحيم سبحانه وتعالى نذكر الصحابة لها وحيها ينذكر آدي آد إلهي والضارس ووع الفلا عياد كمركي ويتربى صنجر كعاب السويد السياحية ناطي أو دحدح ساحر ليجي يا رسول في ملاقي الناس يجي أو يناب أمان نقطع البيه هاي بعد على bay aan kula galay beer lix buqul oo geeso timir aan ku ما waxa madina laga isticmaalayeen ama maal qodona ko waxa ka hayo ugu weyn timir tog aya la ku ilaayay dirti baan u bixin dublaayna haddii markaaso rabi aroti uu ne ka sawiray jiraa idda ay dhiibti u dhiibay saasoon ko markoodu intay kam icqan ee inteej geet oo timir ah oo laamaha uu sawood sood ruku ba filjame ugu yaalaw waxa rasuul sallallahu alayhi wasallam badan aan geet timir ah oo timirka dartaas la soo jabay oo janada ugu yaalo ayo rasuul sallallahu alayhi wasallam ku yaala daday يوم معلم بأجل كريم حسين يا العركة يسوف المؤمنين بدك المؤمنين تها والرقع والمؤمنات يدمرك المؤمناتكها يسعى يسوف والسعاني نورهم نور قض بين عيديهم حق وظهر وبإيمان بيك ترى يقال بحلق الله بشراكم بشهادين اليوم معانتا جناتهم والجنورين والبيرو تجريه السعاني من تحتها وصل الانهار وبيال بسعاني خالي فيها ويقوها ريا ذلك كاسي الفوز الكوزر و الليبان و الليبان عليه سبحانه والروح الالهي و حاوسي والروح اللي بان اللي بان كما الضمبايصة و حقيقه و ربهو يوم ما الليبان عليه إلى و إلهي ذرته و حوامه إلهي أجل كريمة الصينة و الجنة كريمة يعد بارها و جفة دليا يقولوا المنافقون رجي المنافقين تهى والمنافقات يضمر كمنافقاتك للذين آمنوا هو الالهي الميوحي كلهيان انظرونا دفن و صفيرية نقطة أعوذ بحق الله النّبي نور نور كين على نفسنا دوار رستاش وتوكل رجوعه منك ديو وده بالعاجة عار سان بره حواء افسدوا افتين كارحول جارون سبحانه وتعالى مر كهرتي صلاة تروى أبوه عود يهرع على مهاي سر سر سر ولا غادي ضمن الصحيح أو كسر منافقين تي يوم ذلك مومن تها يوم إلى منافقين تروح مع لكن خائنين بأهان وحفر راعي قarme خلها يعني يو هيكو خلها يعني بنداد الجنة، ماركا إيه نصفيه وابنداد الجنة، ماركا لجود يوم مارين يا كل منافق قونا إده يعني يا كل منافقات ليلة دين عام وندات كم منين ترى كذا يعني من دورون ياروا منشان نور ودني، كم بتجو بندادو كذا عايد نقطع، أنا وحقا قابلنا دب من نوركم كيلو حلوير، إل جعو يا منشان نور كلاجس وقالي كلاسك ناشئ تا فالتمس السور سدا النور فضل الامر كغالوا نوقدان الله سبحانه وتعالى في فضله هو الله يي دينهم المؤمنين تي مرافقيين تي دخلوا بالسور الدرد عليهات مركه نوقدين الدربي له دخل سي والله سبحانه وتعالى فضل هو الله يي دينهم خورا في السور الدربي لو الدربي غاسخوله باب باب ريري فاتلو حاجة بدوه المؤمنين تي الجيران و فيه حاجة قديم، الرحم نقصنا حارس يا جناك وجرته، واجنا لي حقنا، وأنا كمؤمنين، وذايره حاجة كراهات دبده من قويه هرتيسه بابكن، العلاب وبعه، عالكرال كاللي لقيينه، من درج الجنة إلى ما يسوي بتبين يندون، مركز دربي على اللحظة قال لواقع المنافقين يندونه، ومن أنت أول سبحانه وتعالى، وهاي بقى أعلم نقصنا معك، يندون كي إذا نتج، منا جين. مانا أنا إذا لست من الجرم، من أنا إذا لحق جي الجرم، من أنا إذا لا جهاي الجرم، من أنا وحول البقر، من إذا لست من الجرم، ما علنا نوغلت رحصان، ما نحن رحيل سطان، هبلو هبلع، وقادات مع النجابة حيدم، وأنا سوامي سينو وانا سوامي سينو وحنا صانعون من الناس من جرتين، ولكنكوا يدين كفتنتم أنفسكم، نفت أن تكفضنا الإسلام مع عهسي إلهي سبحانه وتعالى إيو إلهي اللامصر الكريه ممينينا السرطان نفت أن تكفضنا الإسلام وتربستم إسلام كذلك جيسين إلا قادت تقالوا وارتدتم واتكشرك كذين حق حق الدينة إلهي سبحانه وتعالى إي حقي واتكشرك كذين وغردتكم حايدين هدوه باني دين شلطوهن خيانة ألماني يديلوا وعلى قادت تهاندون مردو إسلام مرحصنا واحد نجم ويسندن عن دون كي يمنعن كي سوقاس إيرضلال كيسيد الهذي حتى جاءهم الله إلا موت كدين ساس كل عدكتن إلا عبد مرتين وغركم بالله الغرو شيدان بإلهي ذن كوري شيدان بيجوت في عنتنا وقاس وخير بإلهي ذنو وحلاه إلهي أكيسكيريسان شيدان بسأيد الهذي ساس إلهن ممنين ينادونهم ما منافقين تي ما كي تدور صور الله لحد يضرب ممنين وحيدان قالنا معكم ينه الدنتي جميع ما قالوا بلا وان رجستن معنا غلا ولكنكم فتنتم انفسكم بلا يا شر لا لاي او وتربصتم حق يدين سبحانه وتعالى رب كشكذا وغربتكم الأماني يديدونهم بعيدا هذين وبيانا لنشك وعلى ذين لا فدون ووحن وسكر بمن دون سلام كولقات كأن الله هذين حتى جاء الله إلا أمرك إلهي أقوم وغركم حايدا هذك بالله وحايدا على دهير ما لا يأخذ القائل هي منكم الحجين ومنافقين تفدي التنفرش ولا من الذين كل فرش الله القاعدي ماي قال لي ما واقوم جريين يهوي بينه النار بقول الله نار و هي نار تمول لكم إذن حق بكم نار تضمد تم بقول الله سبحانه وتعالى وحات مين تين إذنها وهي مولها والنار وبس المصير نار بانم نار رص على قباص قالوا نار رص على عيار قباص قال المياني ممن ترى مكة العنتير نسعود رضي الله و في <تصفيق> حيث الكوري يقول الإسلام كان لديه إلهي ملكم السلام علينا أن تهدو لليلين سأدحيه و كسره و لديه أفر سنوات هذا أيها رضي الله و ألم أرى على في ميان دواني للذين أؤمنوا هو إلهي الرميلي أن تخشع قلوبه و قلوبه و قلوبه و أن أخشعه الذي ذكر الله إلهي حسكس أنه قلوبه و قلوبه و وقت قلبه قوي لها وحسير لها وجلع لها مياه لكالب وما نزل أي وحي السود بقي ان قلبه أخر شعر مياه لكالب الحق الحقه وقرانك قرانك صوى إذا لم تصمينه سو إذا النور القريب صوى قلبه قلبي ما تجرب عينه عليها سبحانه وتعالى من هذا القريب؟ ما هذا عند قرانه لكالبه إن تارب سبحانه وتعالى دين سبحانه وتعالى إن تارب رسولك اللجة وتنتهك دين هو أسست النجنة دوكة سلام بنها إلى الكتاب كسيم دح ياله إنت الله ينوه آخره ياله كتابك ما تقع عالم فشان مقلبين مجعله قلبين موقير ولم حادع يسبت وقلل ساس ربنا سبحانه أنا وتعالى ألم يأني من دواني من دواني الذين آمنوا كل إلهي ثم يرسلك يا, يا كتابك من دواني أن تخشى الله جاري أن تخشى واسطه خشوع قلوبه مقلبه اللي ذكر لي لا أقشعر العاطق ذكر لي قلبه جلعيه مركز الروح الالهي سبحانه وتعالى وخلفني دي سي واحد قلب ليس قوي قلب ليس نور بوهرية الهي سبحانه وتعالى حق وجعلانه والذكر لما بالصبر سبحان قلبي انه جعل قلبني ليس او خشع عين وانا نزل وجه السور دي من الحق وكتاب الهي كتابك من قلبني جعل عينين او او قوي ولا يكون انا نقن او ولا يكون انا نقن ميا ولا يكونوا أين النقونين كل الذين سوا كوي أو كري قوتوا الكتاب كتاب كاليسية من قبل هرد يهودي نصارى وقري هن النقونين يا ربي الله كتاب كاليسية من قبل هردين كاليسية فضالوا وحارب الإراضي عليهم بشوذة الأمد واختي قبع كل إراضي فقصدوا حق على قلوبهم قلوب, قلوب طريبا قلش وكثيرا وحبا أمنوا كوا كميلة فاسقون مدة كتاب wixii ilaahay subxanahu ay ku dhaqmayeen oo ywareen oo yadeen ayay daarin buu anis subxanahu taala qalbigayda daare haqiiqa wa waqtigaa ku dheerado wixii loo balan qaaday iyo jannada iyo كتاب الخباغ المهية ما برايا ما كوع الفريا مركزين نقدين أدير راعي فاسقين بس نقول أدون كيس كتبوا شيء ضامر يفعل وركوا قصة عن النقلين وربله يسموها كم ينتو وربله يكوها النقلين ولا يكون يين وين ين النقلين أو هالنقلين يقول كل الذين ساقوا يقرأ أو طل كتاب الكسية من قبل فري فطالوا حار ربع عليهم كوا كتاب كسية دشوا الزمن كي بكون درا aakhari wakaa iyo qiyamadii welle fogaatay waxaan hadduu kulay fogaadaad كتابك إليه سبحانه وتعالى وسيا حقه وكتبه وكثير منهم فاز دونكم من أنك تكرر عن شابدين بين غضب مرقق واس تكرر عن قولنا الشهبين والي يعلم أوجاد أنا الله إلهي يحيون ولا يعلم بعد موته أنت عندما تكذب قد بيننا لكم الآيات ثمانين عاد إلى علاقنا إلى بل كل من يمحو كوشبه يقلب الراع قلب يصف الله سبحانه وتعالى إليه الصوم مقوم ثوابك كتابك إليه سبحانه وتعالى آخر كسب بعض الكارت حق بعض موعيد بعض الرسول صلى الله عليه وسلم حلو يقول إن هذه القلوب إن هذه القلوب لا تسدى ولا يسدوا الحديث قلوب تتنها بحلبة فوره يسوع صلى الله عليه وسلم أوين من الداعي سبرت واقع مرت وانا ولي بحب هذه منها القالان حي واق أما حبته ما هو سبده لوارث الترنيج جي جي سو في النقطة بحلبة فور ساسو كقلب جوي يسوع صلى الله عليه وسلم مركز عليه في ما الجلاء ويرد الله والكلام في القرآن أي رسولك ilaahay xuskiisa iyo قرآنك oo la akhriyay oo ka akharaa xuskiisa iyo qalbiga marka jahliga ka saaray oo qalbigi ka dhigay qalbi qoyan oo jilicsan oo diinta ay gashay oo qalbigaadu qaba marax oo ka wanafay tan hijaar wax galay marib في الله سبحانه وتعالى qadana iyo wax uu toosinayo majiree marka ilaahay subhanahu wa ta'ala saaqul حاجة له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالقرآن الخشى جندي بعديك سعيها جمع الصغير الصهي دام الصغير خص مركز وفري مررتها أن يلين قلبك وتدرك حاجتك اندمت عليه هو سهله هو قلبك رسول الله اليتيم من ضعامك ومستح الرأسه تدرك حاجتك ويلين قلبك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقومك انتوا الصي أون حارس ما له أصل حبيه صل الله عليه وسلم دم طاعنا وثري ساء قلب راجنا وكل قلب كل أركان وليه بتكع الطقاء إنه ما يشل الجرين أيوب يلا استلوا قارصوا ضب كرفاسيين ووكاسوا تعبان وسكران ونفط قب حيسو قب قه فيا قلب الروك قولي كمدي كونوا حاء إلى سبحانه وتعالى نرى الله سبحانه وتعالى سلقه إلهي أنه ريغ وقلبك أنه رياي لأصلاب تقلبه كنه وراء جهاز ستصوي اعلموا أن الله يقوم بها بعد موتها قد بيان الله في الأولايات العلاقة إن المصدقين حقا سلق لب حصل والمصدقات الضمال حصل قد اللبها واغرضوا الله إلهي أما هي قردا حسنا ما الحلالها إلهي درتي فوقتها يضعف الله والله الله وي وعيد الحيا بله الله ولهم أجل كريم بيلي والذين آمنوا كل إله الجميل. ورسوله هو الذين عاملوا بالله هو إلههم ورسوله سجدهم ورايحه قاس وصدق ووأدرجلنا من ولا كفكتاوي ودرجل الجارة وقص الرهيسة مارك أدرجل عم بيرى لجيمات وشعاد دع ماركو مال باللعانك عند ربهم رب ولدك سلام وحيين أجرهم يوم النور سدقينته شعاد دع آل وحوصله سدقينته لهم أجرهم والنورهم بي ليه والذين كفروا وكذبوا هو إلهي سبحانه وتعالى هو كفره وبيني بعياكنا ورايحها صعب جحيمه هو قريه صاحب الله وهو او غادر ان الحياة حياتيديا نوسه ادهون ان هي تاون لعيان خيار يا والله هو مشفور وزينه وتفاخر فانتم بينكم دحدين وتكاثر كل بدس في رام وائل كل بدس ويول اولاد لوقفان انا كاخ ولا بد انا كعربان كما تلي غيفن وكلين هي تا يغالب وا روب او كلت عجبوا الفاره فارد ده واحد حقريال الكافر محيده وحبيب قريب ila in ay soo qali indhi waqo dayre laydiba la yaabstay bartu soo saare soo dad soo saar ay gal ku faru haya bil nabeet iyo soo saare sameehi iyo qalaay waxii ajeeb tahay qorux sanaay oo kaasa barbaaqadi roob soo saare waa qalash fa روح النور ودمائي قوي وسجالي أدونكم يا الله إسمح لي ما دار الغفر حماه وبدلك بالدور واحد وجود بينه وعمل كافي يعني مرك أدونكم أن عسى وجاد ونصنيه إذن أدونك حرايني وأليس مينس في سالن وعدك قلبي كقلنجية وإلهي كفوجية وقلبي لا حكلي كان أدوني رعب وأدونك الرعب الرعي إلهي كفوجاني شهداك أن عنك كل شيء waa ilaahay subhanahu wa ta'ala harti sayarawi laawi mooti ya sakaraadkiisi qabriga ya su'aashii si saraadka iyo zalidisi xisaabta iyo shidadeedii waxa soo dhambay leeyay ruuxa madertu karra waxa dadka rabbilay sidaa uga dareeyo hakookta sameena koob mid in la moodo galaana mal khaatiyada la ceyoon waaciya wallahi wuu mashquul daa waxa waxa ku yaan hagaasi isoo koobel wadankayso waaxiyaal iyo dhidkooda waxaanu ogowaa kaas ka dhaw barfaad ka badanaya iyo daalka iyo mushaakal la wada wadaa kaas waxa uu tarjil la in ku mashquulayo wazina waqur wa tafaxuru wa fantan baynku dhaxlinna baad ku faadantaa wa takataru wa kalabta waa jawal kufaar beeladi oo yaab galiyo adiga ajbeen nimaad toofo saasaar taamee nabaadku wuu qallalay fataha oo muusoor isaga meelayba kuma qoon fudaan markaas kadib oo nabaadkii way burburay shalay cajiibta ah adoonkor wa saaso iyo dadka joogood oo filaa xilka ومقفلة ثم وقال هذا دم بالدافع من الله روح إلى عسير إلى الطوسي كان سبحانه تعالى ويطلب الله على منتهى الرسول صلى الله عليه وسلم عدكم كورون إنسان لوجد الحديث كان صحيح أواجهنا على القرآن ويهنجب هذا الحديث متفق لو كان لمن آدم واديان لبتقاه التاريخ ولا يوم لو جوف من آدم إلا الطراء صحيح القرآن واجه هذا هو حديث صحيح متفق عد الروح ويا رملها ويا رسول لبثر قم على leegow goob inteli iyo inno biyood saubrayo dagaa tela senla mid saddaxaad aya ku guudaran boodhiin markaas salaas oo مرة صلاة بعد سماح الله تعالى ومؤفرة هذا من بي وحاء قشان ويدين دافعي ومؤفرة ثم بآخر الجف ومن الله وردوان إيه حاله هنشوف إلى الله سبحانه وتعالى نعوذ الحياة من الحيات الدنيا نرشدكم ما إلا من تعال العرو نرددك اللجوه هذا مين لوخيان وياك وخيان شيطان يا نفط عرو وما بينك شيء سابق وودك دغ إلى مؤفرة حق من ربكم رب جن حق سكاعط وجنات جنة ardu habal kale ka arga samay walarda ilaa igtan samada iyo dhulka oo la isku baray ayo balarkeedu leeg yahay waa ruuxi karee jannada dhan maahu in taas in leeg balugo seenayo waa aadana ku rafaal imaysa uu diya loo diyaaray jannada saub balar li leedii kuwi aamano billahi ilaahi rami wa rusuli darika jannada saxada allah wa fadil ilah yuuti ilaahi wa siyamay shaaruu ruuxo adun kaanta dad dagdagaysan oo ku tartamaysan oo kala dheereen ee san oo kala basii waxa ay intarimayay wad iyay in baske furaanaysan waralka u tartaan oo aleysan qana waan jamal u tartaan dad soo ay ismahanu taa ma asaa ma asift min musibaat musibaad ku على ذلك عضو أما النفط النفط رأي مستقبل كود عضو أضحو نستطيع مشاكل كود عضو هذا المستقبل العضو للكود عضو أما النفط كود عضو فيك تايم بالقصة من المستقبل داس من قبل أن نقرأ إنتن النفط أولين كود إنتن اللي هو أولين كود إنتن دول كله أولين كود أي مستقبل على قري من قبل أن نقرأ إنتن عدوك أول النفط إنتن أي وحاس إنه ده أي إن ذلك على الله يصير يا waxaan jirimbay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo si qaroosa marku saasno noqon doonaa waxa sa ku dhici doonaa meel jir haddii ma yimaan ilaahay wuxuu fogaa subhanahu wa ta'ala aalaamahay kunba markaa dhahay waxa ilaahay sa idin gogaysiyo idin ku shaqayn in musibaad ay أنا بس هو كذا، هؤلاء بس هو كذا، ويا بس هو كذا، ولا بس كذا، وأكو كذا. هذا دكتي كفره بما أتاك من فيها يسي. قري، هذا قال لقاؤه، بل كلهم لا يقول. سان ملرها وش ما من أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن يحاول معنه إجعل الفرحة صبرا وإجعل الفرحة الشكر والحزن صبرا ساوي معنه مرحبا يجب أن يكون صبرا وهذا إلهي وحضر لنقار مرحبا يجب أن يكون شبريا سبحانه وتأوى في عانة كفر على نهاية ولا تفرحوا إليه كفرها بما أطاكم وحي ينسي والله إلهي لا يحب ما كل مختال كبير بلان كلي فخور وحي إلهي عنه ka ilaay majraalna sufiidaa ilaa kibriso oo waka faanto oo waas saatir aan la isu macjad ee leedahay kooy majraal ilaahayy dabxaron wax ilaahay si la dabxira oo maal ka way amruu naas ka dabxira dad kana bakhilnaa la faragu waxa intoo bakhil yahay waadana يا ka faraya bakhilnimu oo dhaaya ya ka arroobadan ya ka ah hasbadan ya ka qaraaban ya wakaalinta سأصل لها يسألك بخيلها تناذك بخيل ما فريب إلهي كان مجعل سميع عليه على دي بقول عليه الروح الصدي الذين كوي إلهي مجعل يبخلونا بخيله ويأمر الناس تذكره أمره بالبخول ومتى يتولى دعاء إلهي كسيجت سدك فإن الله هو الغني الحميد روح إلهي سبحانه كسيجت سد إلهي سبحانه وتعالى هو غني إلهي مبهم ودعاء الغني سبحانه كميله بخيل ما له وخلوه صومي وإلهي سبحانه وتعالى كسيجت سد وإيمانه ذو و اينا ايمان دا طيب حق كل مان قلب الروح شوف إيمان في رسول الله صلى الله عليه وسلم باخيل له في ايمان مقل مان لقد صلى والله لقد صلى وانذر رسولنا بالبينات ايات حجوجا على عدم لا در وانزلنا وان سددنا معهم رسول والد الكتاب والميزان العدل لا يور بكتابنا نسد ابن العدل وان سدد ليقوم الناس في استغان بالقسط العدل وانزلنا وان سددنا الحديد برطة فيه وحا قصوا من بأسهم شديد فلس كنت لها توريدة ايه ورنكة ايه حبضة ايه وحا بربي يكسمي سيهو سيفطة ايه وبرتة وكبأس بكوجد الوحدة اللي ومنافع للناس دان برجي لنقول دا بنا الله مهر ايه وحا قد انت بنا الله يسواب بروي هذه من دل ويكور وطوريل ويكور كل xagga laga sameeyo disita oo uga tas oo waxa soo قال <سؤال> انه رحله الري ان لا سواه سبحان الله والله هو يديس يورستو بالغيبي سمح الله اركاني سبحان وتعالى ان الله قوي عزيز لا يتدثر هو هذا انك قد كاميسون بدلوه الله هو قوي وعزيز وخالق وقال والله قال ارسلنا وانذر نوحا واو ابراهيم وجعله حيا لفبريمه معروف طور النبوه والكتاب ملك هو ملك مير darna ma muulay jabeen isaayil aan ambiyaasha nabi ibraahim sadii isii ya nabi gaana sabab la hor u soo sal wa jecalna wan yele fiidiriitima wan nuxii ibraahim daryadoode xeeran ana u waa tayele iyo walka kaaba kitab baan daryadoode seen qamiran wax qamida ثم قفينا وانقاعنا على الطالب لوذا رسول ريد كوميت مشي مريم وحامري برسولنا سنة لعيسى بن مريم عيسى النطق مركه سغال الى وقفينا وانقاعسين عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم واتينها عيسى وحنسين الانجيلا وجعلناه حنيل في قلوب الذين كوي قلب واضح اتبعوه نبي الله عيسى راعي فته جلاء طب قلب الجلاء سن بها ورحمه من حارث بن يرضى سن حارث بن بهاي ادي ادن حارث بن ور ربانيه ثمانيه اللي يصير في النوب يعني اسكاب ترى نقول كي هي لكي وحيله حلالين سبحانه تعالى ربانيه هذا سيبتدعها يوقي بدعي ستين اسكاب ما كتبناها عليهم ما نكوه جبني إلا بتقارد وإلهي ردها إلهي طالب كي سموه إلهي ربحه إنكاره القرآن يرثى لنا ما ندين بس كذائي وحيله حلالين فما رعوها وح يبدي عيستين مادين مينا إلائي نحقر رعاياته يقولون لدينا جرب قراءها ويجددوا الظاهر إلهي يقول له هتان حظنا ويكسر في حيوينبه قال لي سبحانه وترمينا فعطينا وانسين الذين كوي عاملوا إليه ويؤمنهم إياه كميدة عجرهم وكثير منهم فاصفون واحبرونوا إياه كميدة هنا وفاصفون وضعوا الإلهي بكبّحان مركب عسكو أتكييم ويحب حكو أتكييم يا رسولك أنه أبو في الجب خير الدين لكم أي سرة يسروا ولا تعسروا إن هذا الدين يسر وإن شاء الدين أحد لله غلظ مراب الرسول كانت تسجيل في بانيتي يمشي الوحى موجه الدل أو القوي انت هل كانت قلم بي مركز دمان الدين تورا كتاكا؟ نفطا وإزاليس هذا لكن فضل يتكرر عليه إن شاء الله استقامته كله يساوي ثم قفلنا وانفع السنة على عطارهم فرات كودي الرسول الشاس برسولنا الله الرسول وحرات كودي الماري الماري الماري مريم وماشئ مريم مريم برسولنا وقفلنا بعصبنا مريم wa atayna wa hisbna milyan xansinaal injila kitab qas wa jaalna u haye laki qulub alladheena tawaku raa'i qalbigood kiraakhtan jiraa xan yelood qalbiga jiraa sabahan wa rahmatan haa is ban yel wa rabaniyan ban yel suufi nimu siducaha ayu bidciysteen la yimaadaan ma ka tabnaa يا ودش اسمك صار ربي كتجمعوا ما رح من بيأدب فعطينا وانسين الذين أجرهم الذين آمنوا منهم كل إلههم يؤمن ككل دجا منهم فيها كم يأجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا إلهي نبياتك الرمزي إتق الله إلهك عبسا في مثال أومي وإثناب النوى هو إلها ذن فرع فرطام هو إلها ذن كرب كار آمنوا فنعي الرسول رسل كيف فنعي يكتبكم إلهه وانسينا كيف لين لابن لاب من رحمة خير سبيها إن الله ويجعل ويا لكم لين كان نورا بقيام الدنيا لتنشون بها تقص عطانه منذ ذلك اليوم أكن صوما له نور له لسوا إنه جانق وداعي ويغفر لكم وين داب فيها زنوت آدم الإنسان والله غفور رحيم لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وكفلين إنسانيا لا إلا الله سيد وقائدان هلا إذا هذا وقت صوم الروكرا قراء قصيدة وابكر يا الله يا اللي عرف السيو جالن هذا الكتاب هذا الكتاب كانوا ينقلوه الله يقدروه إيني عودين على شين فضل الله شيء وفضل الله كميت وعنا الفضل بيد الله ورسوله كان نشأ رسول الله ورسوله هذا الكتاب في قرآن الأركان سيدا وليه هذا كان يروج له اليهود يعلم وحنا مننا هاي ورسولك هذا الكتاب كيان نجا ني للشقارس وكحستيو يلي جاء إيش شقين أيه يهودي وحول رسولك برش قيئا way dhan saqalaadi marmo darruu ku dhan waad saale wa ilaahay isaa diinta suuga tagaa nasaarada ayaa wuxuu ii yahay shaqaynaya maalinka gurgur barkii ilaah qoraal inta وغاش من ان عمل فيزك دي مركز سدااس وايد ايلا اني كوشا غيسو هناه و تعالى وافضل الهي وافضل جانيس لي على ذي و لا الله يعلم وحا اجل كان لي ان وهي قوة من كبدن او كفلين ما يدين سانيا لا الله يعلم لي يعلم سيو جالدان أهل الكتاب الا يقدرون اني نعود علشان شيء الهي و وحي الله اسكليهي هي و عود دا مسينى هو كان يقو بمدد اي جوين اي الكتاب اي كبه نيبه انه يحبه لنكعج البناني وان الفضل السيوي قادم فضلك يدي الله إلهي قا عنك سينا كجل يتيه من يشاوه إلهي السياء فضله والله ذي الفضل العظيم والله أعلم